بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمه وما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على لفده إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.